الوطن الآخر للمهاجرين والأنصار شعر فقراء الصحابة من كلماته صلى الله عليه وسلم أن لهم وطناً آخر اسمه قلب محمد الذي يجوع معهم ويشعر بهم ها هو الوحي ينزل ينزل ليبشر أهل الصفة بمستقبل مشرق بالثياب والموائد فيقول صلى الله عليه وسلم والله لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكم ولكن تدركون زمانا أو من أدركه منكم تلبسون فيه مثل أستار الكعبة ويغدا عليكم ويراحة بالجفان فرح أهل الصفة بمستقبل أبيض لكن نبيهم صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالوعود الصادقة. كان يتحرك ويحرك المدينة من أجل فقراء شعبه فإذا ما توافر لديه طعام لم يحتفظ به لأسرته كان أهل الصفة هم أول من يلوح في ذاكرته ذات يوم هتف بأصحابه فقال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس يقول أحد أبناء الصديق إن أباه جاء بثلاثة أما النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بعشرة لم يكن الجوع وحده ما يميز أهل الصفه لو رأيت لباسهم لحزنت ولو شعروا بنظراتك لاستحيوا منك سبعون رجلا ناحلة أجسامهم بادية أضلاعهم عارية ظهورهم لا يجدون ما يغطونها به بعضهم يلبس ثيابه على طريقة الصبيان يربطها في عنقه فإذا ركع قبض على إزاره مخافة أن تبدو عورته خاطب صلى الله عليه وسلم النساء من أجلهم فقال خير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغبضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر رجال فقراء لكنهم يأسرون الأرواح ذات يوم كانت عائشة رضي الله عنها في طريقها إلى بيتها وقبل أن تدخل توقفت طويلا خلف جدار المسجد، ثم دخلت على زوجها صلى الله عليه وسلم، فقال: أين كنت؟ قالت: يا رسول الله سمعت قراءة رجل في المسجد ما سمعت مثله قط. نهض صلى الله عليه وسلم معها شغفا بسماع القرآن فهو الذي يقول إني أحب أن أسمعه من غيري وعندما ساب الصوت العذب إلى مسامعه التفت إليها فسألها ما تدرين من هذا؟ فقالت لا فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة ثم قال كلمة تكشف عظمة هذا الدين الذي يحتفي بالعبيد والفقراء احتفاءه بالوجهاء والأغنياء فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا لقد حول القرآن أهل الصفة إلى شموس حين وقف صلى الله عليه وسلم عليهم فسألهم عمن يحب الحصول على ناقتين سمينتين عظيمتي السنام